وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل عيد للمتذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ذلك نفعل بمجرمين وين يوم عيد للمكذبين الم نخلقكم من ماء امين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعمل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 كذبين إن طلقوا إلى ما كنت به كذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشررك القصر كأن جهالة صفر ويلو يومئذ لِمُكذِبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعٌ لَا يَرْكَعُونَ وَإِلَوِيَ يُؤَدِّنِ مُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ